قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مساهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم لبيك اللهم لبيك وفي هذا اليوم الطيب المبارك من الأيام العشر المباركة من الحجة إنه يوم التلبية إنه الآن في ليلة الوقوف بعرفة في هذا اليوم الطيب وفي هذا البرنامج الطيب يسعدني أن ألتقي بضيوفي الأجلاء العلماء الأفاضل وأبدأ من اليمين بفضيلة الشيخ محمد لبيب الداعية الإسلامي المعروف الفقيه الشيخ محمد لبيب أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ مم. وسلام الله عليك ورحمةه وبركاته <تصفيق> السلام ورحمة الله وبارك <تصفيق> <وبرك> الله فيك لا <تصفيق> فوز وأيضا معي ومعكم فضيلة الشيخ علاء عامر الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم واستحنا حل وانخنا واستمئن رب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كما يسعدني أن يكون معي ومعكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة من لبيك اللهم لبيك فضيلة الشيخ محمد فوزي الداعية الإسلامي بوزارة الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. في قناة الحكمة للمرة الأولى وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني بداية حلقات وبرامج كثيرة تكونون ضيوفا معنا في هذه القناة الطيبة المباركة وتكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ الفقيه محمد لبيب أبدأ معك هذه الحلقة بسؤال عن حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة في حياته مرة واحدة سميت بحجة الوداع وضع فيها قواعد وأسس للدين الإسلامي فكيف كان خروج النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة حاجة إلى عرفة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 وعلى من احتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد بداية نذكر أن الحج هو عبادة العمر وكمال الأمر وتمام الدين فيه نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية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 وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم ذلك اليوم وأين نزلت نزلت في يوم عرفة وكان يوم الجمعة ويوم الجمعة عيد كل أسبوع عند المسلمين ويوم عرفة عيد كل عام عند المسلمين فدلت هذه الآية على أن هذه الفريضة هي فريضة العمر وكمال الأمر وتمام الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والزنوب ومعنى ذلك أن تتحقق سعادة الدنيا والآخرة سعادة الدنيا منفي الفقر وسعادة الآخرة بنفي الذنوب تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة هذا في الدنيا نعم. أما في الآخرة ولنجزي أنهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون فإن هذه العبادة تتحقق بها سعادة الدنيا والآخرة نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الحجر الأسود يوم القيامة وله عينان تبصران ولسان ينطق يشهد لمن استلمه بحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لب كل من على يمينه ومن على شماله حتى تنتهي الأرض منها هنا ومنها هنا والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يؤخذ منه أن هذا الأمر واجب على التعجيل وليس على التأخير قال صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا أنفق ينفق عليك فكل ما ينفق في هذه الرحلة المباركة الله عز وجل يعوده على العبد ولم لا وهو الذي رزق العبد هذا الرزق وفضل الله عز وجل ونعمه على العبد كثيرة أما ما ينبغي أن يفعله الحاج قبل أن يخرج فأقول ذلك تدريجا للموضوع بداية من فضل الحج وأهميته ثانيا ما ينبغي على الحج أن يفعله قبل أن يخرج لهذه الرحلة أولا التوبة النصوح يبدأ بالتوبة والتوبة من كل ذنب والله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه الآية نزلت في سورة النور وسورة النور مدنية وما معنى ذلك معنى ذلك أن الله عز وجل أمر بالتوبة في صورة مدنية فالتوبة مطلوبة في أول الطريق ومطلوبة في وسط الطريق ومطلوبة في نهاية الطريق إن كل منزلة من منازل السالكين ينتقل منها العبد إلى ما بعدها إلا التوبة فإنه ينتقل معها إلى غيرها فهي معه في كل منزلة وبعد التوبة النصوح رد المظالم إلى أهلها قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها فليس سمى درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات يعني هذه فضلة الشيخ هي الأعمال التي ينبغي على الحاج فعلها نعم قبل أن يؤدي المناسك أو يذهب إليها نعم لابد أن يتأهل بهذه الأشياء ولابد أن يفعلها حتى نعلمها للسادة المشاهدين نعم. الذين ينوون الحج بإذن الله تعالى في العام المقبل بإذن الله إن شاء الله تعالى وبعد التوبة النصوح رد المظالم إلى أهلها نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء صلى الله عليه وسلم وبعد رب المظالم قضاء الديون نعم. وقضاء الديون التي جاء أجلها إما أن يستأذن أصحابها وإما أن يردى إلى أهلها لأن المال الذي معك مستحق لغيرك خرج من حساباتك فلو كان معك مثلا عشرون ألف وعليك خمسة عشر ألف فأنت في الحقيقة ليس معك إلا خمسة لا. فإن كنت بالخمسة مستطيع تحج وإن كنت بالخمسة لست مستطيعا لا تحج. فلا تحج لأنه لم تتحقق الاستطاع وقضاء الدين مهم جدا وحقوق الغير مهم جدا لأنه تحدث المقاصة يوم القيامة بسبب ذلك وهذا يأخذنا فضيلة الشيخ إلى سؤال اسمح لي أن أقاطعك في هذه النقطة بالذات أن هناك الآن حج بالتقسيط وهذا يعد دين هذا يعد دين ولكنه لم يأتي أجله نعم الذي يخوف الدين الذي حل أجله أما الذي لم يحل أجله بعد وهناك ضمانات لسداده نعم. أو هناك تيسير في سداده وليس هناك عصر في سداده فليس هناك بأس في ذلك انفع له بارك الله فيك ثم بعد قضاء الديون ينظر ال الذي يريد الحج الرفيق قبل الطريق الرفيق الذي يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى الرفيق الذي اذا ضعف قواه واذا جبن شجع. يعينه على دينه ولا ويعينه على شيطانه ولا يعين الشيطان عليه لأنه ربما خرج أناس للحج مع رفقة سوء ربما خسروا الحجة وربما خسروا العمر بسبب تزاحم بسبب تنافس على مقعد بسبب تنافس على وضع حقائب وما شابه ذلك ولا سيما إن صاحب في رحلته في الحج عالما من العلماء يستفيد من علمه ويستفيد من أخلاقه ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنه. من يشهد لهذا الرجل فقال رجل أنا أشهد له يا أمير المؤمنين فقال له هل سافرت معه قال لا هل أنت جاره الذي يعلم مدخله ومخرجه قال لا قال هل عاملته بالدرهم والدينار قال لا على إزها فإنك لا تعرف، فكأن هذه الأسئلة الثلاثة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي ما حكوا الرجال واختبار في مواطن الغضب ومواطن الضيق ومواطن التعب والمشقة، فإن الإنسان يظهر أخلاقه في الدرهم والدينار، هل هو كريم؟ هل هو بخيل؟ وتظهر أخلاقه عند الغضب ما الذي يصدر منه؟ خصوصا أن السفر قطع من العذاب، وأما جاره الذي يعلم مدخله ومخرجه فانه يراه في السراء ويراه في الضراء ويتعرف على أخلاقه في السراء كما يتعرف على أخلاقه في الضراء فهذا ما ينبغي على الحاج أن يفعله قبل أن يخرج رلحلة الحج بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد لبيب وإذا كنا تعرضنا إلى ما الذي ينبغي على الحاج فعله وأن يقوم به من أعمال قبل أداء مناسك الحج؟ فلعلي أن تقل إلى فضيلة الشيخ على عامر لنتعرف على رحلة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كان خروجه حاجا إلى بيت الله الحرام من المدينة إلى مكة المكرمة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على دربه ولأثره اقتفى أما بعد فلا يسع المسلم العاقل في هذه الأيام إلا أن ينادي بقول الله تبارك وتعالى حينما ينظر إلى الصور الحجير وهي تعرض على الشاشات ويتأمل مبيتهم الليلة في منى. هم يستعدون لأعظم يوم آيام الله ألا وهو يوم عرفة غذا هذا اليوم مبارك العظيم يستعدون للخروج إليه عرفة الذي ميزه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحج عرفة كلهم يستعدون فكأن المرء يهتف ويقول يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الحجيج لما يحب ويرضى آمين وأن يعلمهم ما ينفعهم وأن ينفي عنهم الجهل والشرك وأن يوفقهم إلى عبادة تكتب لهم عند الله تبارك وتعالى كما نسأله أن يرزقنا الحج إلا لم نوفق هذا العام فليوفقنا تبارك وتعالى من قابل آمين فكما قال أخونا الكريم محمد جزيلا خيرا كفى المرأة شرفا أن الحج والعمرة ينفيان عن العبد الخبث فنسأل الله أن يوفقنا وإياكنا ما أحبه يرضاه آمين. وألتمس الكلام من كلام شيخي شيخ محمد حينما وضع كلاما جميلا خشيت أن يستطيل فيه فيذهب ما أقول أنا آمين. شيخ محمد علاق تلق جميل إذا الله خيرنا قال الرفيق قبل الطريق وهذه المسألة لها حكاية جميلة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله قال حين أذن النبي صلى الله عليه وسلم الحج أي شاع خبر أنه صلوة رب وسلم عليه سيحج هذا العام فانتشر خبر في البقاع والسقاء فجاء الناس من كل مكان كما روى في مسندي قال فنزد المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل جاء الخلق من كل مكان جاء البداوة والأعراب وخرج أهل المدينة كلهم يتبعون رسول الله صلى, صلى الله, الله عليه وصل. وآله وسلم فلو نظر المسلم العاقل إلى هذا الركب الكريم مبارك رسول الله هو حديهم صلى الله عليه وآله وسلم هو القائد المتبوع ومن خلفه كبار الصحابة سادات الصحابة الرعيم الأول منهم ثم الثاني ثم الثالث وهكذا كما جاء في بعض الآثار أنه يوم أن خطب عرفه كان بين هذه قرابة مئة ألف خرج جمع غفير منهم من المدينة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أنصح أخي أن يتذبر قليلا أخي الذي رأنا الآن يتذبر قليلا إلى هذا الركب المبارك القائد المتبوع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أشار بيده لأشار الركب جميعا اتباعا له صلى الله عليه وسلم ولو أمسك بيده لأمسك الناس جميعا كما يفعل صلى الله عليه وسلم إذ هو الشرع وهو الدين صلوة ربي وسلم عليه ومن بركة اتباعه صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما كان يحج بالناس حج يعليه الحج كما كان يحج صلى الله عليه وسلم فلعل لا حج قابل قابل هذه الحج هي الدين هي حكاية الإسلام. خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسك. تعلموا مني. تعلموا مني. عني من لا حج من قابل. خذوا عني مناسككم كل حركة وسكنة منه صلى الله عليه وسلم هي الحد. حج من قبله أبو بكر رضي الله عنه أميرنا الحاد. كانت حج ضارة لصحابه ولكن حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي المعارم الأخيرة الخاتمة لهذا الدين. فكل حركة وسكنة منه صلى الله عليه وسلم دين كما قال أخي الكريم زل الله خيرا الرفيق خبل الطريق انظر بركة وفقة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأمثل بمثال واحد حتى لا أطيل على الإخوان هذه نصيحة أوجهها لكل من يريد أن يحد نعم ادخل في ركب فيه بعضه العلم فيه بعض من أهل العلم فإذا وقعت منك وقع منك خطأ أو ما شكل ذلك أو خروج عاملت سكن حد وجدت من يردك عنه بالدليل الصحيح المتبع لسنة النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يوم أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الركب المبارك أحب أن تتخيله حب أن تتخيل هذا الركب العظيم الكبير الضخم الذي فيه كوكبة الصحابة الأكارم كلهم من خلف النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة وأراد أن يهل بالحد صلوة رب وسلم عليه كان معه أسماء بنت عميس من الصحابيات الكريمات الشريفات عليها رضوان الله ورضاه فنفست أسماء بمحمد بن عبكر أي وضعت فجاء نفاس رضا الله فلما كان من شأنها ذلك أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كيف أصنع كان من شأني كذا وكذا وكذا فكيف أصنع انظر إلى بركة صحبة صلى الله عليه وسلم ثم من بعده بركة صحبة أهل العلم قال اغتسلي ثم استسفري استفري ثم اهلي بثوب اغتسلي استفري البسي ثوب جديد واصنعي كل ما صنع حاج كما سأتينا الا ان تطوفي كما سأتي في مناسك حج مستقبلا بركة وجود عالي من بين الناس من اعظم البركات التي يمن الله بها عليها بها الله تبارك تعالى على طائفة من عباده يريدون ان يؤدوا هذه الفريضة على الوجه الصعيم سأل ركب النبي صلى الله عليه, الله عليه وآله وسلم هم ولبون ولبون بالتبع المشهورة المعروفة لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره ومنها أنه صلى الله عليه فيما رواه البخاري في صحيح زاد فكان يقول كما زاد ابن عمر فكان يقول فيها لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل الإخلص. قال أخوانا الكنيزة الله خير التو الإخلاص هذا العمل لا أرجو به إلا ما عند الله تبارك وتعالى النية القلب القصد كله متوجه إلى الله تبارك وتعالى لا أرجو لقبا لا أرجو سمعة لا أرجو قربة من أحد الناس ولا أرجو قربة من أحد الخلق إنما أرجو أن أعود كما قلت صلى من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كأومي ولدت أمه ومن لنا بهذه من لنا بهذه رجع من ذنوبه كأومي ولدت أمه زاد بعضهم في تلبية صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يقولون لبيك إله, الحق لبيك إله الحق انظر لبركة الاتباع وبركة الصحبة هذا الركب الضخم جدا جدا لو قدر قد في زماننا عشرة ألاف خمسة ألف كلهم يسيون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلوة ربي وسلمه عليه أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال رفع مع السلم صوته مهلا بحج إشعارا وإعلاما بيدخل النسوك فرفع الصف الصحابة جميعا أصوتهم و... حتى أنه الشيخ وهذا الفرق ما بين النية في كل العبادات والنية في الحج ألفت عليك نعلق الذي شطرك هذا فيها عند في مصونة عبد الرزاق جاء جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية انظر الكريم لي فإنها شعار الحج التلبية شعار الحج وهذه نصيحة لكل إخواني الذين يخدمون حج أو يخدمون عمرة لماذا لا تجهد نفسك وترهق بدنك وصوتك في التلبية التلبية لبيك لبيك لبيك استجابوا جزء الخير أن جزء من خيرا سميتم هذا البرنامج لبيك الله لبيك, الله لبيك استجابة استجابة م. استجابة, استجابة, م. استجابة الصحابة سمعوا هذا فنادوا بأعلى أصواتهم حتى بحة أصواتهم فقال له صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة, م. غائبة. م. ولكن انظر انتباه لما شددوا أصمم هو الأمر قال أربع خفضوا خفضوا قدر المستطاع ولكن لا يصل الأمر إلى حد التكاسل أو إلى حد النوم أو أن المرء يكبر قليلا في أول رحلة ثم بعد ذلك بقية الرحلة أعزكم الله نوم بقية الرحلة تكاسل بقية الرحلة كلام بقية الرحلة رحلة حكايات بقية الرحلة غيبة نميمة كان من شأنها في الصفر كان. لا, لا لا لا أخي الكريم أنت مشغول بالله ذمتك مشغولة بخطاب شرعي هذا الخطاب الشرعي هو الحد فضيلة الشيخ وأستأذنك من التلبية إلى هذا الاتصال الهاتفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أختي لو سمحت معي ذات سؤال بس والبيت اللي يرحمه رحت تحج السنة وبعد كده الحج بتاعتها في يوم عرفة تعطلت بهم العربية فما وقصت تعرفة غير يوم العيد الصبح. هل كده حجتها لقبولة ولا لأ يعني لم تقف بعرفات إلا صباح يوم النحر بارك الله فيك وصل السؤال فضيلة الشيخ محمد لبيب أستأذنك في الإجابة على هذه السائلة هو بالنسبة للوقوب عرفة يكون في نهار يوم عرفة إلى غروب الشمس وليلة عرفة هي ليلة عشرة في شرع الإسلام كل ليلة تسبق النهار فليلة رمضان تسبق يوم رمضان ويصلى فيها التروية وليلة العيد تسبق يوم العيد ولا يصلى فيه تروية لا يصلى في هذه الليلة تروية لأنها ليلة العيد فكل ليلة في الشرع تسبق النهار إلا ليلة عرفة من فضل الله سبحانه وتعالى أنه جعل ليلة عرفة الليلة اللاحقة وليست السابقة ليدرك المتأخر الوقب عرفة فمن وقف بعرفة في نهار يوم تسعة أو ليلة عشرة أي ساعة كانت فقد بلغ الحج ومن لم يدرك هذه الساعة في نهار يوم تسعة وليلة عشرة لم يدرك الحج النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله, الله وقفت بكل جبل في طريق ووجئت ولم أدرك عرف قال لك الحج من قابل إن شاء الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. يعني فهي قد توفيت شيخنا فيعني هل يمكن لأبنائها أن يقوموا فعل شيء ما من توفي يجوز لأحد أبنائه أن يحج عنه إن شاء الله تعالى يعني, و... يعني هي توفيت بعد المناسك نعم توفيت بعد المناسك توفيت بعد ما عادت يعني نعم, نعم. والله يعني لها الأجر بنيتها وعزمها وسعيها إن شاء الله. عند الله سبحانه وتعالى أصنع. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل بارك الله فيك وأستأذنك أيضا تفضيلة الشيخ على عامر أن هذا الاتصال الهاتفي صلح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آل السلام عليكم بارك الله فيك يا أخي وعليكم السعر وبركاته تفضل كيف حالك يا شيخ طيب حياك الله لا ممكن أنا الشيخ أنا يعني بغيت أتجاد السنة وقالوا فيه تصريح ما تصريح وما قدرت يعني قالوا ممنوع قال علي اسم يعني وال يعني التصريح الحين حقت الحج لازم تصريح هل أنت ذهبت للحج بدون تصريح أم لم لا تستطيع أنا كنت بحج الحج هذا يعني بكرة بس قالوا عندنا ممنوع لازم تصريح نعم بعدين ما قدرت أروح يعني حتى ما كان عندي يعني يعني كذا يعني بعدين قال كلمني أبو جاهد أنا دايمًا إن شاء الله ما أدرى أنا الحين إيش أسوي بارك الله فيك وصل السؤال يعني فضيلة الشيخ محمد لبيب هو يسأل هو كان ينوي الحج ولكنه كان حاجًا من فترة قصيرة وال يعني أهل الأمر أو القائمين على الأمر لا يمنحون التصاريح إلا بعد كل فترة معينة فماذا يفعل ينتظر الفترة المسموح بها وهي تقريبا كل خمس سنوات يسمحون لمن يريد الحج مرة أخرى بعد خمس سنوات فعليه أن يلتزم بالنظام المعمول به لأن هذا فيه مصلحة للحديث نعم حتى لا يكون هناك زحام وزحام, وزحام و... و... و... وموت لأشخاص الله على خيره وبرك الله فيك في نعود إلى فضيلة السيف على عامر وما كنا نتحدث فيها عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا وصلنا إلى الإهلالي بالتلبية أنا فقط أعلق على كلمة صغيرة ساقها أخي الكريم أن قلت إن هذه النية الحقيقة أن كثير من أهل العلم يقول أن الإعلان بالحج ليس نية النية وضيقتها من قبل ولكن إعلان بالتلبية الإهلال بالتلبية ما هو إلا إعلان أو إشعار ببدء النسك أما النية فهي مستبقة وبيتها والحمد لله لا شك من الأرض أن الأرض يخرج من هذه الديار النس ليا حد هذا الأمر قد استوطن في قلبي من أيام بل شهور بل من سنين نعم. ولكنه حينما تيسر له الطريق وتيسر له العدة فانطلق بهالقوات فحينما يعلن ما هو الإعلان والشعار ولكن النية بيتها والحمد لله رب العالمين ولكن أيضا قبل أن نعود معنا هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا هذا السلام عليكم وعليكم السلام الله السلام عليكم عام الشيخ أستأذنك أن تخفض التلفاز كل وتسمعنا طيب. من خلال الهاتف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو حضرتك كل واحد يروح الحج لابد أن يسبح هناك في زبس كل واحد يروح الحج لازم يزبح يعني آه. آه هذا هو السؤال فقط بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا والله حس يعني أعتقد سخنا يجيبه فضيلة الشيخ محمد فوزي بارك الله فيك أستأذنك يسأل هل كل من حاج لابد أن يسبح أنا يعني اعتذر لأن يعني لو أحب أن أجيب بين يدي شيخي الشيخ محمد لبيب لذا أنتدبوا هذا السؤال للشيخ نشيخ محمد فلتتفضل فضلت الشيخ محمد لبيب. الحمد لله تعالى والسلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم الذي يزبح هو القارن والمتمت أما المفرد فليس عليه زبح المفرد هو الذي نوى الحج فقط وليس معه عمره والقارن هو الذي جمع بين العمره والحج ولم يتحلل بينهم فهذا الزبح معناه أنه يشكر الله عز وجل أن وفقه للجمع بين العمره والحج معاً القر والمتمتع شك فقط هم, هم, هم اللذان يسبحان نعم وأما المتمتع فهناك معنى آخر مع شكر الله تعالى في الجمع بين العمرة والحج هذا المعنى أنه تحلل ما بين عمرته وحجه نعم. هذا التحلل يقتضي دم نعم فهناك معنى في التمتع ومعنى في القران وليس على المفرد الذبح الذبح بارك الله فيك فضلت الشيخ محمد ونعود إلى فضيلة الشيخ على عامر تفضل فضيلة الشيخ الحقيقة من أخي الكريم السائل يسأل يذبح هذا يعني يقول كل من يذهب الحج يذبح أو يذبح نعم لا لا, لا يذبح شيخ صار الآن في أيامنا هذه كل من يذهب الحج كأنه يذبح يعني يذبح التكاليف. من تكاليف فرحنا الف... الله عز وجل أن يخفف عنه، أن يخفف عنه حتى يأسر الأبرة المسلمين، يأسر المسلمين جميعا اللهم أسير المسلمين أمين. جميعا جميعاً، سمير حد، عز وجل نهدي الحكام والقائمين على العمل أن يسر أول المسلمين من جهة التكاليف ومن جهة الإنفاق ومن جهة الطرق والمصاف وكل شيء. لا شك أمين. أن هذا في نفع عظيم للمسلمين. نعود إلى ما كنا فيه من التيسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حينما أعلن الحد وجاءت الجموع من كل حد للوصوب جاءهم نعم جاء رجالا أو راكبين على ذوابهم وما كان أحد يمنى أحد من الحج أطلقا ومجرد ظهوره سلم على ساحة الحج اجتمعت له جموع غفيرة كما قلنا وسارة سارة. حتى أنه كان صلى إذا على شرفا كبر إذا هبط راديا سبح والناس كلهم من خلفه يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم هل ترى أنه انتقل من المدينة إلى مكة أو من ذو إلى مكة في عاشية وضوها كما نفعل نحن اليوم في ساعتين ساعتين ثلاثة أبدا بس في عدة أيام لا. أخي الكريم وأخي الحبيب يا من يراني الآن تخيل أنك تصاحب سيد الخلق أربعة أو خمسة أيام على الطريق صلى الله أنت في معيتي وصحبة النبي صلى الله, عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم تتعلم منه كيف يأكل كيف يشرب كيف يعامل أهلهم كيف يعامل الناس كيف يتخلقون منه كيف كيف كيف كل حياة الله صلى الله كتاب مفتوح بين الناس هذه نبرك ناصر الله حياته حياته كتاب مفتوح والمعاشرة معه تجعل المسلم يتعلم معه يعني انظر الى سنة يسيرة كذا من السنة الجميلة صلى الله عليه كان يرضى كوب الماء كهذا ليشرب فاذا رأى في الكوب ثمن قطع مكسورا نزك سينا لف الكوب وشرب من الجهة الأخرى صلى الله عليه لا يشرب مكان الثمن في دنا من سيخبرني هذه معلومة الا من رأى النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سنة وأحوال وأخلاق أمة كما أقول لك الحج هذا قصة أم أمة بدأت برجل وانتهت بأن غيرت وجه الجزيرة ثم بفضل الله غيرت وجه العالم وإن عاد الناس فوالله سنعود وستعود أيام المسلمين كما كانت وسترتفع رياة الإسلام خفاقة كما قال صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. <تصفيق> سنفتتح قصة رمترية أولا ثم ستفتتح رومية وذلك ظاهر جدا وأمرات واضحة بفضل الله أن الناس ما زالوا على إصرار شديد بالتمسّك بهذه الفريضة. أسأله الله أن يجعل هذه الفريضة في موازين حسنات كل ما قام بها. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. المجلد الأخير الكريم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ ومن قصة أعظم الرجال صلى الله عليه سي. وسلم إلى هذا الاتصال الصلهتفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم <تصفيق> السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت الله نسأل بس المشيخ سؤال تفضل بارك الله فيك و... والدي رحمه الله عليه رحمه كان الله. يحج في العام الماضي نعم ونسي طواف القدوم طواف القدوم أي نعم نعم طواف القدوم نعم ولم يطوف ورجع الى بلاده و ف... بارك الله فيك وصل سؤالك وسيجيبك فضيلة الشيخ محمد لبيب تزاوه الله خيرا تفضل فضيلة الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحج إذا كان مفردا بحجه وفاته طواف القدوم فإن حجته صحيح لأن طواف القدوم سيعتبر سنة وتحيا للمسجد وإن كان متمتعا وإن كان متمتعا فإن هذا الطواف عند القدوم هو طواف العمرة نعم. التي سيتحلل منها للحج فإذا لم يطفه لم تحتسب له تلك العمرة نعم. ولكن حجه صحيح إن شاء الله إن شاء الله حجه صحيح نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأعود وانتقل إلى فضيلة الشيخ محمد فوزي الدعية الإسلامي بوزارة الأوقاف فضيلة الشيخ وأود أن أسأل فضيلتكم عن الحج هذه الفريضة هذا الركن من أركان الدين الإسلامي وتحقيق العبودية لله عز وجل كيف تكون هذه الفريضة وهذا الركن تحقيقا للعبودية لله عز وجل تفضل نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <تصفيق> صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد الحج وتحقيق العبودية الكاملة لله جل وعلا الحد مما لا شك فيه أنه فعل نعم. ومعنى تحقيق العبادة أو العبودية معناها مطابقة الفعل من الفاعل ومطابقة الفعل من الفاعل لما طلب من الشرع أو ما طلب به الشرع معنى ما معنى المطابقة هنا أو التحقيق أن يتضمن الفعل الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه معنى التحقيق نعم وهي المطابقة تحقيق العبودية أيوه. والإخلاص نعم ومن هذه من هذه النقطة الإخلاص نأخذ هذا الاتصال الهاتفي من المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة السلام. الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم السلام عليكم سيد محمد, محمد بارك الله فيكم جميعا تحياتنا لكم جميعا ضيوصك الكرام وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي جميع العاملين في قناة الحكمة. وفيك بارك مع كل السيد النظراء من السعودية. أهلا بك فضيلة. أسأل السيد. الله الجميع أن يبارك فينا وفي العاملين فيها جميعا وعلى رأسيم الأستاذ والسامع بالوارد حفظه الله. جزاكم الله خير. وجميل وفضول واستلوان والمغفرة لئلا من الغالي العمر. لا سؤال والله لا. تفضل يا أخي. محمد المشاري حمدك. تفضل. أحمد فنا لفترة مع الأسرة من السعودية م. من هنا. نعم. وطبعا نتيجة الزحام كنا آآ يعني عملنا خي... خ... في في عائدنا كانت في العازيزية والعازيزية دي ليست في ميناء لمسبة أيانا من الضبار العازيزية ليست في ميناء يعني بعيدا من ميناء بنمشي حوالي ربع ساعة كده مش عالق نعم فكنا نروح نعم للجمار في الليل فكنا نقفز جزء من الليل في ميناء ونرجع ثاني نكمل المبيت في العاديه يعني بعيد فهل لابد يعني المبيت دائم يعني يكون كليا فيه منا ولا جزء من الليل يكفي يعني احنا طبعا الكلام ده كان السنه اللي فاتت الكرام الله يبارك فيكم جميعا وسؤالك وسيجيبك فضيلة الشيخ محمد ان شاء الله جزاك واستمع الينا وستسمع الاجابه باذن الله تعالى فضيلة الشيخ محمد نعم. لبيب استاذنك في الاجابه على هذا السؤال قبل نعم. ان اعود الى فضيلة الشيخ محمد فوزي إذا الله عنا خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم وبعد المبيت أن يوجد بالمكان إلى ما بعد منتصف الليل فإذا وجد في هذا المكان إلى بعد منتصف الليل فقد بات فإذا يعني يعني احتاج إلى أن يذهب هنا أو هناك أو يبيت هنا أو هناك أو يفعل شيئا خارج منه فإن هذا المبيت قد تحقق إن هذا المبيض قد تحقق بوجوده إلى ما بعد منتصف الليل. نعم. إن شاء الله. يعني طب لو أنه رمى ثم خرج. الرمي واجب والمبيت واجب. نعم ماذا عليك؟ فمن ترك واجبا منهما فعليه دم عليه أن يسبح. بمنى هو الحمد لله والحمد لله والله الحمد لله هو متواجد بالمملكة العربية السعودية وهو مقيم هناك فعليه وهو واضح أن يذبح هو واضح من سؤاله أنه أنه بات في المكان وتعد إلى بعد منتصف الليل طيب بارك الله فيك <تصفيق> يجزاك الله عن خيره وهذا <تصفيق> الاتصال قبل أن نستكمل حديثنا الشيخ <تصفيق> محمد فوزي <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل اه بسأل على حق عملتها تفضل يا وقت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يبارك فيك يا رب ربنا يحفظك اتفضلي انا بسأل على حجه عملتها ما نعم. عملتش ما عملتش فيها طواف الافاضه حججتي و... ولم تقومي بطواف الافاضه فقط وصل السؤال الشيخ وبعد الحمد لله الله عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طواف الافاضه ركن نعم والركن إذا ترك تفسد الحجة وينبغي أن تحج حجة غيرها يعني فهذه الأركان لابد منها كالوقوف بعرفة والطواف والسعي فهذه الأركان لابد منها فالذي الذي الذ... الذ... الذ... الذ يعتب على الحجاج أنهم يأتون بعد سنة ويسألون في ترك ركن او ترك واجب ولما تركوا ذلك واستشعروا ان هناك نقصا في المناصب لما لم يستفتوا وهم في تلك السفرة وهم في تلك الرحلة وهم في تلك الاماكن لكي تداركوا ما فاتهم نعم بارك, بارك الله فيك. نستكمل ما كنا نتحدث فيه فضيلة الشيخ محمد فوزي هو يعني السؤال الذي وجهه الاستاذ محمد وهو الحج وتحقيق العبودية الكاملة لله جل وعلا قلنا معنى أنك تحقق الفعل الذي طلب منك شرعا فلا بد أن تستحضر النية لله سبحانه وتعالى في كل فعل طلب منك شرعا ثم بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الفعل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي حقيقة المطابقة أو المطابقة الحقيقية أما العبودية أن تعبد الفعل لله أن تشرعه إلى الله عز وجل وأن تصبغه بالصبغة الشرعية وإلا كونك كونك تفصل بين مثلا الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا في الحقيقة عبودية لذا العبودية اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال فالحج في الحقيقة وفي حقيقة الأمر فعل ولذا يقول الأصوليون في تعريف الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام ويعا... و... و... ويثاب فائله ويعاقب تاريكم إذا العبودية قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة فكلما كانت المتابعة كاملة وكلما كان الإخلاص كاملا كانت العبودية كاملة لله إذن قد يكون هناك حد كامل في الأجر والثواب وهناك حد مجزئ وإن كان ناقص في الأجر والثواب بارك الله فيك فضل الشيخ ونأخذ هذا الاتصال هاتفي ثم نعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله انقطع الاتصال نعود فضل الشيخ محمد فوز يعني نقول كيف أو ما هي صور تحقيق العبودية في الحج الحقيقة لو تدبرنا النسك ولو تدبرنا مراحل النسك لفاضت عبودية لله إذا ما حققنا فيها العبودية مثلا ترك الأهل والمال والولد أليس ترك هذا في حقيقة أمره إنما هو من تمام الاستسلام والخضوع لله عز وجل لا. لذا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة تركها غير راغب وجعل أو جعلت الهجرة علامة على قوة وعظم الاستسلام والخضوع لأمر الله ورسوله. صلى الله عليه. وسلم. فكون الحاج الذي ترك أهله وماله وولده إن دل فإنما يدل على عظم استسلامه وخضوعه وامتلاء قلبه بالخضوع والمحبة والشوق إلى الله عز وجل هذه صورة نعم. من صور تحقيق العبودية, العبودية في نعم. ومن هذه الصورة لتحقيق العبودية نأخذ هذا الاتصال نعم. من العراق نعم. حتى لا نطل على السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا أخي تفضل. عباد مسترامة رحمة الله وبركاته. أسأل الشيخ. معك فضيلة الشيخ. بالنسب بالنسبة للنلامي يعني حلمت مرة أن الحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لي يا شيخنا؟ آه السؤال يا أخي. السؤال بالنسبة للنلامي. في منامي مرتين احج بيت الله الرسول صلى الله عليه <تصفيق> وسلم انت رايته في المنامك ان انت رايت النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن أنت تحج مرتين بارك الله فيك وصل السؤال فضلت الشيخ قال لك انت تجيب هذا السؤال والله يعني الحقيقه علامات الذنب ليه احنا نترك المقاوله الاجابه الشيخ <ما> )Yeah. محمد <justified> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني لنوزع الأمر قليلا يعني لأن هذا أخي الأمر ليس فيه فخ. كريم يقول أنه رأ في المنام. نعم. رأ ماذا؟ أنه يحج. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتان. هو ما لا يتعد أمره إلا أنه رأ. نعم. هل حج؟ لا. هو رأ. يعني هل هناك دلالة فضيلة الشيخ؟ لا؟ شو أنا أخي الكريم يعني أنا حباً أفيد أخي السائل إفادة جميلة في مسألة الرؤى. بارك الله فيك خد. أولا الرؤى طبعا من أهل العلم لا يبنى عليها حق هذه وحيدة الثاني هبأ في السائل غفر الله له ولد أن القاضي يجلس على منصة القضاء في المحكمة وجاءه شاهدان أن فلان هذا قد سرق واكتملت البينة بين يديهم ثم رأى ليلا وهو نائم من يقول له أنا رسول الله رأى من يقول الله أعلم أو لا, لا. ولا. رأى من يقول له أنا رسول الله ويقول له لا تقطع هذا الشاهد لا تقطع هذا فهو ليس السارق يأخذ بالرؤية أم يأخذ بالشهادة يأخذ بالشهادة لو ترك الشهادة للرؤية لترك صريح القرآن نعم ولترك ما اتفق عليه أئمة استيجي نعم إلى رؤية الرؤية رؤية مباركة إن شاء الله ونأسأل الله عز وجل أن تكون حجا ولا لا تكون معنا آخر من المعاني لكن أقولها على الخير تكون حجا إن شاء الله وتبارك تعالى و... ولا نحب أن نطيف الجمع على رؤى الله. تكون من المبشرات فضلات الشيخ في الصحيح الله عليه قال القضاء ذهب عهد النبوة لا يبقى إلا المبشرات قالوا فما المبشرات يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال رؤية المؤمن الصالحة. والله. ونتبأ الكريم أن قول أهل العلم في الصالحة أي الصالحة للتأويل. نعم. أو الصالحة للتنزيع الواقع أو أنها صالحة في ذاتها فمضى أنها يحد نس أو الله أن يوفق الحمد الله. الله تبارك يكون كذلك. الله ونسأل الله أن يكون من رآه. هذه مهمة. نعم. أن يكون من رآه هو. في منامي أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. بارك سنة. الله فيك فضيل الشيخ خلاص. وناخذ هذا الاتصال هاتفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وبركاته. تفضل يا أخي. ممكن أكلم الشيخ. معك تفضل الشيخ. تفضل. ألو. وعليكم السلام وبركاته. ممكن أكلم الشيخ. تفضل. آتي بسؤالك. كل سنة أنت حضرتك طيب وأنت بصحة وعفية وكل سنة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات اللهم أمين وبحب أنا بحسة حبيت تصل بس عشان أعيد عليكم كل عمل على بخير الشيخ وربنا يزيد من علمائنا وعلماء المسلمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك ونشكر لك هذا الاتصال وهذه المعايضة الطيبة نعم. فضيلة الشيخ محمد فوزي هل لك أن تستكمل ما كنت تحدث نعم. فيه؟ نعم. فلما قلنا أن, أن الفعل الذي طلب شرا لا بد أن نحقق بين فعل الفاعل وما طلب منه شرا وبينا ذلك وقلنا أن من صور تحقيق العبودية تركوا الأهل والولد والمال وقلنا أن الهجرة ضربت أروع الأمثلة والصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والخضوع لامر الله ولرسوله صلى الله, الله عليه والأمر لرسوله صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم أيضا من صور تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ترك المنهيات في الحج التي نهى الله عز وجل ورسوله عنها وهي أن العبد أو الحاج لا يلبس المخيد سؤال لا يلبس المخيد هنا طالب ناهي وهنا لا تقبل أو لا يقبل من أحد أن يتعقل أمر رص أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى في هذا الاتصال هدفي. بارك الله فيك في فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام. تفضل يا أخي بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام الله بركاته. معك آخر رمضان الصالحية. أهلا بك آخر رمضان. لا لا نحن هنا عند من خلال الهاتف. ألو ايوه شيخ ايوه يا شيخ تفضل. ألو. تفضل اسمعك ايوه انا عندي سؤال دلوقتي احنا اللي راح الحج نعم. بنروح الحج من دون تصريح وبنركب كده الرابط ايه الحل يعني ان شاء الله انت بالفعل الان في ميناء ذهبت للحج ام لا انا أم؟ لسه ما رحت تريد ان تذهب بدون تصريح وانت لم تذهب الى يعني الميقات الى الان ألسى إن شاء الله طيب بارك الله فيك سيجيبك فضيلة الشيخ هذا السؤال سنحله على فضيلة الشيخ محمد لبيب جزاه الله وعنا خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبعد ينبغي على المقيمين بالمملكة أن يراعوا بالنسبة للحجاج يعني أنفسهم أن يراعوا مشألة التصريح وأن يلتزموا بها فإذا فإن هذا النظام موجود لمصلحة الحجات وليس عليه أن يعرض نفسه لما يشق عليه إذا ذهب بدون تصريح ربما كان في نقطة من نقطة التفتيش فيؤخذ ويحجز وبعدما يحرم يتحلل من إحرامه وكل هذه المخالفات ستترتب على عدم التزامه بالنظام المعمول به وفي مصلحة الجميع. وطاعت ولي الأمر شانه؟ وطاعت ولي الأمر. بارك الله فيك وجزاك الله عنه خير. الحمد لله. نعود إلى ما كنا نتحدث فيه فضيلة الشيخ محمد فوزي آه. وتحقيق العبودية لله عز وجل في الحج. آه. فيعني هناك صورا تدلل على ماذا تحقيق العبد لفعله تجاه ربه سبحانه وتعالى؟ لا تحلق شعرا لا تقص أظفرا لا يعني تقتل صيضا لا تتطيب فكل هذا أيضا قبل الحج من المباحات أو من المستحبات ولنجعل هذا يعني الأمر سؤالا آخر بإذن الله تعالى ولا ونعود إلى فضيلة الشيخ محمد لبيب جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد فوزي ونسأل فضيلة الشيخ محمد لبيب عن بعض العبادات قد ذكرت الحكمة منها والحج من العبادات التي لم تذكر الحكمة من مناسكها ومن أمورها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد لقد وضع الله عز وجل بيته ليزوره الناس وأمر الله عز وجل بزيارته وكلفهم بأعمال لا تألفها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى فإن الصلاة وما فيها من ركوع وسجود وخشوع وخضوع من ورائها معنى وعلة منصوص عليها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة هي عماد الدين الصلاة هي غذاء الأرواح هي نور اليقين وهي النسيم الذي يأتي عند الهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فالمعنى من وراء الصلاة معروف من الخشوع والخضوع والتزل لله رب العالمين هي خطبة الله تعالى في الأرض نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع والزكاة تهرة للمال الحكمة منها معروفة طهرة قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فالزكاة تهرة للمال وتهرة للفقراء والمساكين من الحقد والحسد وطهرة للأغنياء من البخل والشح وطهرة للمجتمع كله من الثورات وإصارة الفقراء على الأغنياء والمعنى من وراء ذلك معروف الله سبحانه وتعالى جعل فيها يعني اشترط لها النصاب والحول وما هو النصاب النصاب هو حد الغنى الذي يجب مواساة الفقير فيه النصاب هو هذا القدر الذي يصبح صاحبه غنيا ويكون هذا المال عنده فائضا عن حاجته وينتظر عنده حولا لكي يزكيه ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أخذ من الأغنياء قدرا لا يضر بالأغنياء بينما هو يفيد الفقراء نعم ومن حكمة الله تعالى في الزكاة كذلك أنه كلما زاد التعب كلما قل الخارج فمثلا في الركاز الخمس وفي زكاة الزروع ما سقي بالراحة العشر وما سقي بالآلة نصف العشر وزكاة المال ربع العشر الملاحظ أنه كلما أتى المال براحة زاد مقدار الخارج وكلما آت بمشقة ونصب وتعب كلما قال مقدار الخارج وذلك لأنه تشريع من حكيم سبحانه وتعالى والله عز وجل في الزكاة لم يظلم الأغنياء للفقراء بل حنن الأغنياء على الفقراء وعطفهم على الفقراء لتصير المحبة بين الفقراء وبين الأغنياء والكل خلقه والكل عبيده فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاز وإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم يعني إياك أن تأخذ من الأغنياء نفائس أموالهم فتكسر قلوبهم وإياك ودعوة المظلوم من هو المظلوم هنا إذا أخذ من الأغنياء قهرا فوق القدر المطلوب شرعا فإن الله عز وجل هو رب الأغنياء ورب الفقراء سبحانه <تصفيق> وتعالى وأنت كذلك تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في خمس من الإبل شاء وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر سلاس شيا وفي, عشر وفي عشرين أربع شيا فلما وصل المقدار إلى خمسة وعشرون قال فيها بعير إذا كانت الزكاة بتخرج من جنسها زكاة الزرع بتخرج زرع وزكاة المال تخرج مال وزكاة الأنعام بتخرج من نفس الأنعام من الشياه شياه ومن البقر بقر حمي. فلما كانت في هذه الأعداد يخرج شاه واثنين وثلاثة واربعة فلما بلغت خمسة وعشرين أخرج منها بعيرا الجواب أن الخمسة من الإبل والعشرة والخمسة عشر والعشرون لم تحتمل المواساب واحد منها، نعم. فعدل إلى النوع الآخر، فلما بلغت خمسة وعشرين واحتملت المواساب واحد منها قال يخرج منها بعير صلى الله, صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالملاحظ من وراء ذلك أننا لا نظلم طرف لطرف، م. لأن الله عز وجل رب الأغنياء ورب الفقراء، نعم. وفي البيع والشراء هو رب البائع ورب المشتري، نعم. وفي الإيجار كذلك هو رب المؤجر ورب المستأجر. سبحانه سبحان وتعالى. وتعالى فلم يظلم طرف لا. لطرف الآخر لا. استأذنك يا فضيلة الشيخ ونحن نتحدث في هذا الأمر أن نأخذ هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا المعزيران عليها سؤال عن موضوع الحج بارك التواف. الله فيك تفضل الله يبارك فيك. أنا كنت واهم بين أن الطواف حوالين الكعبة مثل السعي بين الصفة والمورة أننا أكون على غير وضوء فأنا حجيت ب... ب... ب... ب... ب... انا حجيت أن في ان انا طفت حوالين الكعبة وانا غير ترفع صوتك قليلا نعم ارفع صوتك قليلا حاضر ان انا طفت حوالين الكعبة وانا غير متردد نعم في اي طواف ا اعتقد اللي كانوا الاثنين طواف القدوم وطواف الافاضه سبحان الله. اه وانا كنت واهم يعني انا كنت قرأت كتاب انه, إنه هي الصفة والمروى زي زي الطواف حول الكامل نعم نعم. نعم وليه سؤال اخر تفضل هل لما بنقابل بعض بعض صلاة العيد نسلم على بعض ونقول كل سنة طيب هاي دي الصح ام مم. تقبل الله منا ام ما ما يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم وصل سؤالك وسيجيبك فضيلك الشيخ بالصيغة صحيحة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بارك صحيح. الله فيك. سؤاله الأول, سؤال الأول فضيلك الشيخ أنه يسأل أنه طاف الطوافان حول الكعبة وكلاهما على غير وضوء فماذا يفعل الصحيح أن الطواف ليس هو كالسعب يمكنه في السعي أن يسعى بدون وضوء نعم. ويمكنه في بقية المناسك أن تكون بغير وضوء أما الطواف فلا بد فيه من الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام فلا بد من الوضوء للطواف حول البيت. مازع عليه فضلة الشيخ؟ نعم. مازع عليه؟ هو هو هو هكذا طاف يعني بدون وضوء كانه صلى. لودو لودو السؤال آخر. سؤال. ما فيها شيخ. هو يقول ظننت أن السعي كال كال الطواف نعم. فهل هذا الظن معتبر؟ هذا هو السؤال. وقرأ بالفعل. يعني, يعني آه يقول آه آه أنه قرأ كتابا يقول ذلك. تصحيح بس هذا دون. السؤال. يعني. طيب. يعني هل يؤخذ في الاعتبار العذر بالجهل؟ هو العزر بالجهري لا يسقط الشروط نعم. ولا يسقط الأرقاد نعم برك الله فيك هو يسأل سؤال آخر مم. ويقول بعد أن نصلي صلاة العيد ماذا نقول هل نقول كل سنة أنت طيب هل نقول تقبل الله منا ومنكم الطاعات؟ ما هي سنة الم... النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هو المأسور عن السلف تقبل الله منا ومنكم نعم, نعم. برك الله فيك فضيلة الشيخ ونأخذ هذا الاتصال قبل أن نستكمل حديثنا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو <تصفيق> السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله انا بسأل بالنسبه للطحيل لو سمحت نعم اه اه لو الزوجة ما لهاش من شخص فيها يعني بعيد عن منزلها هل يخطر ليها باول قطر الدم أو لازم الحلول تكون بتاعتها هي لوحدها يعني وفيه سؤال تاني يعني هل تريدين أن تضحي عن نفسك؟ لا يعني زوجي يضحي هل يغفر لي معاه بأول قطر الزم ولا لازم أنا ضحي من فلوس قصة بعيد عنه بارك الله فيك وفي سؤال تاني تفضلي لو إذا كان هي بيغفر ليها مع أول قطر الزم في حديث قال أن تشهد الزبيحة المرأة تشهد زبيحتها نعم فهل هي المفروض تشهد مع زوجها زبح الزبيحة و... وإن لم تشهدها أثناء زبحها بسبب مثلا أنها تشهد من وجود رجال عبد وصل سؤال يخفر ليها برضو سيجيبك فضيلة الشيخ إن شاء الله ونسمع إلى الإجابة من فضيلة الشيخ محمد لبيب بارك الله فيك السؤال أما السؤال الأول فإننا نقول بأنه يكفي عن الأسرة كلها وكل من ينفق عليها هذا الزوج يكفيهم أضحية واحدة. الأضحية تجزء عن الأسرة. عنو عنه عن الأسرة كاملها إن نعم. شاء الله تعالى. و... وليس مطلوبا منها أن تحضر عملية الزبح. بل... هو استحبال بل... فقط. بل يجوز ممكن يحضره الرجال وممكن الإنسان يوكل في الزبح أيضا. نعم. ف يعني ليس مطلبا منها أن تشهد. وإذا شهد الزوج أو غيره من من الأسرة. بارك الله فيك خدري الشيخ ونعود إلى ما كنا نتحدث فيه. كنا ذكرنا أن الصلاة لها حكمة, حكمة معلومة والزكاة من ورائه حكم معلومة وكذلك الصيام لا. كبح جماح الشهوات تربية الإرادات تربية الفرد والمجتمع مخلفة العادات فيبرهن الصائم أنه عبدا لله عز وجل ليس عبدا للعادة. وليس عبدا لشهواته وليس عبدا لبطنه وحينما ينفق يبرهن على أنه عبد الله سبحانه وتعالى وليس عبدا للمال والوصف الجامع لجميع العبادات أن تحقق التقوى عند العبد التقوى طاعة الله سبحانه وتعالى وترك وترك نواهي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل قبل الرحيل أما الحج فإن الله عز وجل وضع بيته مثالا لحضرة الملوك ليزوره الناس وكلف به أعمالا لم تألفها النفوس ولم تدركها العقول فإذا غابت الحكمة والعلة فلا يوجد إلا مجرد تنفيذ أمر الآمر سبحانه وتعالى إذن الحج الحكمة منه ليس بظاهرة كظهور الحكمة من بقية العبادات الأخرى واستأذنك في هذا الاتصال قبل أن نتحدث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا حجت أنا والحجة السنة اللي فاتت نعم سنة اللي فاتت تفضل ونزلنا في المنزلفة وجمعنا في الحطة. ووصلنا المغرب والعيشة قاضية نعم وبعدين سواء خدنا من المزالفة لميناء وما بيتناش فيه التوقيت كان امتى؟ حوالي ساعة فهل ده علينا دم؟ يعني وصلتم الى ميناء من المزالفة متى؟ وصلنا لميناء والمزالفة حوالي قبل المغرب العصر كده ووصلنا المغرب والعيشة وعدنا تاورا منا ومنا الحصة. لا استأذنك بعدها. استأذنك. أي. ااا أنت خرجت من عرفات بعد غروب شمس يوم التاسع. أي. وتوجهت إلى المزدلفة فصليت المغرب والعشاء. آه. ثم مكست في المزدلفة إلى متى حتى انتقلت إلى مينا. قلت الساعة ثعاء ونص. لقيت الساعة ثعاء ونص ووصلت ال في حدود الساعة عشر عشر ونص. نعم في كنت في في فوج جماعي اللي اجبرنا إن احنا نوصل نعم بارك الله فيك سيجيبك فضيله الشيخ ان شاء الله السائل, السائل كان عليه ان يبيت ولو الى بعد منتصف الليل واذا تعدى الى بعد منتصف الليل يسمى انه بات وكان يمكنه ان ينزل بعد منتصف الليل ومعه زوجته من اجل زوجته ليدرك منه في وقت فيه فسحة في في يعني فضلة الشيخ الأمر لا يتعلق بالحجيج يعني هذا أمر يجب فيه أن نعذر فيه الحجيج وأن نلوم لوما شديدا على أصحاب الأفواج وما يسمون بالمطوفين يعني ينبغي على الحج قبل أن يحج أن يدرس مناسك الحج ويعرف ما هي الأركان وما هي الواجبات في الحج وما يجب عليه البيات وما يسن له البيات؟ لأنه لا يتسنى لنا أن نحج كل عام. أي نعم. نعم. وبالتالي إذا كان مطوف يعني لم يجعله يبات فلا بد أن يبيت فلا بد أن يبيت وأن يدركه في منه بعد ذلك. نعم. فالذي الذي ترك البيات عليه دم عليه أن يزبح شاة أو يوكل من يزبح له في هذا المكان. أين في منه. في ميناء بارك الله فيك تفضل استكدر ما كنا نتحدث فيه. نعود إلى مناسك الحج بعض العلماء يعني ذكر حكم وعلل من وراء تلك المناسك أولا الحج يبدأ من الميقات والميقات هو الميقات المكاني فيحرم من هذا الميقات سأل رجل الإمام مالكا رحمه الله قال له أريد أن أحرم من المدينة قال له بل أحرم من زي الحليفة قال يا إمام يعني وماذا في ذلك أن أحرم من المدينة قال لا بل أحرم حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخش عليك الفتن قال يا إمام أي فتنة في بضع ميال زيادة قال له الإمام مالك وأي فتنة أنك تعمل عملا تظن فيه أنك أهدى من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ فالعبادة توقيفية فلا يتغير شيء من هيئتها ولا كيفيتها. الرجل في الكوفة رأى جماعة من الناس يتحلقون حلقا ووسط الحلقة رجل يقول سبحوا كذا عدد نعم. احمدوا كذا عدد كبروا كذا فوجد هيئة لم يكن عليها أصحاب النبي محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل ذهب إلى عبد الله بن مسعود وقال يا أبا عبد الرحمن أدرك هؤلاء الناس في مسجد الكوفة وتعال انظر ماذا يفعلون فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال لهم كلمته إما أن تكونوا أحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تكونوا على بدعة ضلالة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا الخير فقال عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لم يدركه يقول راوي هذا الأسر كما في السلسلة الصحيحة الشيخ الألبين رحمه الله. رحمه الله. يقول راوي هذا الأسر لقد رأيت بعد هؤلاء الناس يقاتلون الصحابة مع الخوارج. الشاهد أن البدعة تدرجت معهم من بدعة صغيرة إلى بدعة كبيرة. إلى أنهم خرجوا على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلهم بالسيوف. لا حول ولا فالذي يلتزم طريق البدعة تتدرج به إلى أعلى. حتى يصير من الخوارج والعياذ بالله فالعبادات التوقفية الموقيت موقيت ربما يقول البعض أنا لا أستطيع أن أحرم من الطائرة بل ألبس في المطار فليلبس لبس الأحرام في المطار لأنه لا يمكنه أن يخلع ويلبس في الطائرة ولكن عند دخول الطائرة في الميقات فقائد الطائرة يبلغهم أننا دخلنا الميقات هنا الإهلال نعم هنا الإهلال والنية معقدة في القلب نعم، فإذا وصل البيت زاده الله تشريفا ومهابة وتعظيما فيتمنى العبد أن يريه الله عز وجل وجهاه في الدار الآخرة في جنته كما أراه بيته في الدنيا ويطوف حول البيت البيت على يساره يطوف حول البيت والبيت على يساره على عكس عقارب الساعة لا. هذا الطواف هو دورة الكواكب حول الشمس ودورة القمر حول الأرض بنفس الاتجاه لا. مما يدل على أن الآمر واحد وهو الله سبحانه وتعالى والخالق واحد سبحانه وتعالى أمر الكون أمرا قدرا كونيا وأمر العباء وأمر العبيد أمرا قدرا كوني أمرا شرعيا فاتفق الأمر القدري مع الأمر الشرع لأن الآمر واحد سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك فضل الشيخ واستأذنك في هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو سبحانه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أختي لو تعرفت في خيزة أسأل سؤال نعم نعم ايه لو سمحتي انا شفت رؤيا يبدو ان اتصل قد انقطع الو, ألو. معي. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي بالسؤال مباشره لو سمحتي يا شيخ انا شفت رؤيا انا وعمي ان انا شفت شفت القاعده والناس اللي بتطوف حواليه انا وعمي إن أنا... وبعد وبعدين شفت واحد يعني هيقيته طويل كده ماشي ودخين شوية ويعني انا حسى كده ان هو رسوله عليه الصلاة والسلام بس مش متأكدة يعني صلاة السلام ولو لو سمحت عايزة من حضرتك بس ان انت سلمني على الشيخ علاء لان انا من بلد ماسي بارك الله فيكي ولانك من بلد الشيخ علاء فسيجيبك الشيخ علاء في هذه الرؤية تفضل الشيخ علاء صعبة رؤية هه <تضحك> <تصفيق> تفضل يا شيخنا. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. يا اختيتي اليوم طلنا رأت في الروي أنها رأت نفسها وعمها. نعم. <تضحك> عند الكعبة. نعم. وأحدها كما يعني أسلفنا المسئول رحمه لا نعود عليها كثيرا يعني. ولكن أنا أخشى أنها هذه الفتاة تكون يعني ما أخبارها متزوجة أو غير متزوجة. ما هو الواضح شيخنا أنها ليست متزوجة أو تستبشر إن شاء الله بالزواج أظن أنها تستبشر بالزواج إن شاء الله تبارك تعالى وقد يكون هذا عن طريق عمها إن شاء الله وتبارك تعالى ولعل إن شاء الله حدك إن شاء الله تحضر عقد سفافي الزواجية بإذن الله تعالى. لأنها من بلدتك بإذن, بإذن الله ستدعوك بإذن الله تعالى. فضلت الشيخ محمد لبيب ويعني مجمل القول فيما قد سبق بأن الحج الحكمة منه غير واضحة للعباد لأنه من رب العباد وإن كانت هناك عبادات كثيرة أخرى الحكمة منها واضحة كالصلاة والصيام والزكاة وبعض العلماء أيضا يعني استنبطوا حكم من وراء تلك المناسك يعني ولكنه استنباط استنباط منها مثلا أن السعي بين الصفا والمروة مثاله كمثال عبد أزنب في حق سيده ثم جاءه إلى داره يلتمس عفوه ويلتمس مغفرته فتردد في فناء الدار ذهابا وإيابا لعله أن يلحظه بعين الرحمة فيغفر له ويعفو عنه وهو يسعى بين الجبلين ويقول رب اغفر وارحب واعف عما تعلم إنك أنت الأعزو الأقل وهذا السعي أيضا يذكرنا بما كان من زوجة الخليل عليه السلام هاجر أم إسماعيل التي ضربت المسل في حسن التوكل على الله عز وجل والأغز بالأسباب والأغز بالأسباب فحينما تركهما خليل الرحمن وقالت أتتركنا بهذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء فلم يرد اتتركنا بهذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء فلم يرد ثم قال بعد ثم قالت بعد ذلك ثم قالت بعد ذلك الا الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا لا يضيعنا قالت اذا لا يضيعنا ف... فماذا كانت نتيجه ذلك اولم نمكن لهم حرما امنا يجبا اليه ثمرات كل شيء رزقا من لا دم له. الله أجمع. ما شاء الله. فضيلة الشيخ محمد لبيب، وانتقل إلى فضيلة الشيخ على عامر وأسأله عن سلوكيات الصحابة رضوان الله عليهم في الاقدام والإحجام. فهناك كثير من المبيحات قد حرمت عليهم في الحج، وهناك يعني سواء قبل الحج فهي حلال وبعد الحج فهي حلال. وفي أسناء الحج حر... حرمت. نعم. الحمد لله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى نبينا محمد وآلِه وصحبه ونواله. وبعد الحقيقة أن هذا السؤال يعني نتكلم فيه عن معنى تربوي. نعم. كما يقول علماء مائ يعني فيه نوع من الدرب التدريب. لا شك أن المحرمات قبل الحج ثابتة وبعد الحج ثابتة كما هي وفي الحج ثابتة. إلا أن المحرمات تزيد على الحاج يحرم عليا وعليك بعض الأشياء فإذا دخلت في المنسك زادت المحرمات عليك فإذا خرجت من المنسك رجعنا كما كنا من قبل إذن العاقل يرى في نوع من التدريب الرباني للحاج والمعتمر على التعامل مع الحرام والحلال التعامل مع الأمر والنهي في إقدام وفي إحجام تعلم يا عبد الله أنك في الحج تؤمر كما يعني ورد عن كل العلم في منهيات في محظورات في يحظر يهضر عن حق الحج مثلا أنه يقص إظهر وما فيها لو تأمل عاقل وإيه فينا لقص إظهر الآن ماذا سيحدث يعني ما الذي سيصيب المسلمين من أذر أو الذي يعود عن المسلمين من وبالي أو من شعور إذا إذا أنا هممت بقص إظهري ما فيها لا يقع أي شيء الأمر واضح أمنى ولكن هذه المسألة حتى يعود المرء نفسه أنه كما جاء عن كثر العلم رضي الله عنه ضعيفا أما الرسالة من الله والبلاغ على رسول الله وعلينا التسليم نعم. الرسالة من الله سبحانه وتعالى والبلاغ على رسول الله صل الله ونحن عنه. علينا التسليم التسليم نعم. أمرنا أن لا نقص فلا نقص فلا نقص كما قال أخونا الشيخ جزاه الله خيرا في عبارة مختصرة العبادات غير معقولة غير معقولة المعاني لا نجلس فنقول فنقول لك قال يعني استنبطوا بعض المعاني لكن هل هذا هو بالضبط لا أكيد ما هو بالضبط الآمن هو الله أمر لا تقص ماذا لماذا لا تقص لا تسأل ربك لماذا لو أخذنا الدين بالعقل الله. ولكن سله كيف م. ربي عز وجل لا يسأل لما ولكن يسأل كيف كيف نفعني رسول الله يجوزني ولك أن, آن, أن أخرج عطر فأضع عطر وعطر نفسي وأخي كريم محمد وعطر إخواننا ويدي ما, ما في حلال الشيء. مباح نا. ما في مشكل، نا. ولكن إذا دخل المنسك يحرم عليه مع العلم الكريم أن مما كان يحبه رسول الله صلّى الله عليه وسلم المستحبات في الإحرام مما يحبه صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام إنه يضاعف فإذا أحرم من يعنوه لا يطّر صلى الله عليه وسلم غير المحبات صلى الله عليه وسلم تدريب للناس العطر يعطي رائحة جميلة يعطي ولكن تدريب لي ولغيري هناك حرام حرمه الله عليك تلتزم به في الحاد لماذا إذا راجعت من الحج خرجت عن هذا الالتسام لماذا إذا عدت من المنسك وخرجت منه أخوانا عن كثير إذا دخل منسك الحج يمتنع عن شرب السجارة دخل الحمد. أقرب مثالي يمتنع وأنا عهدت بنفسي بسنة في السنوات كنت في الحج فكنت أعمر أجل راح يجلس على عرفات فيجلس والشيشة والمرجلة طويلة وطولة سواء تمان على عرفات يعني كنت أفعل هذا أمام الله في يوم يباهي الله تبارك وتعالى ملائكته وبعباده بمن يباهي الله الآن بك أنت تبسك سجارة وغير إذا كنت تفعل هذا وتبارز ربك المعاصي في أفضل في أيام أفضل الدنيا في الزمان وأفضل المكان لا. وهذا الزمان والمكان من يستنبط أهل العلم أنه وضع في التدريب تزيد عليك المحرمات أنت الآن محرم عليك عشر أمور في الحج سارة وعشرين رجعت من الحج سارة وعشر أنت صبرت على عشرين فإذا رجعت إلى الحج صرت طاع عندك أقوى المحرمات قليلة والمباحات كثيرة يا أخي انظر ماذا حرم الله عليك المحرمات معدودة كما قال العلم في الأصول كله معدود محدود كل شيء بيعد واحد اثنين ثلاثة خلاص هو محدود سنتهي أجله فالمحرمات معدودة سبعة ثمانية عشرة في الحج أخذ الله من المباح وزاد عليك تحريما وانت سرت وكنت مقتديا وكنت مستقيما حينما ترجع من الحد تكون أشد التزاما أشد تمسكا الآن صارت أخف كيف تنضبط مع الكثير وتختل مع القليل أليس هذه المخالفة عقلية نعم نشأت مع المخالفة عقلية في مخالفة اعتقادية الله تبارك وتعالى يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله عنده ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تقوى القلوب وخير له عند ربه أنت تعظمه هناك ثم إذا هنا أو هنالك أو غير ذلك يذهب منك هذا الإشعار بالإكرام والاحترام، ثم تحول الحياة إلى سخنية وزئة كما أقول لك بالسجارة مثلا ترى في الحد يترك السجارة فإذا جاء إلى بلده عاد ترى في الحد ذقله فيها شعر طويل لا أستعلم كل حين أنه لا يحلق مهاته بس ان الولاي يقولوا حلق الشعر فلا حلق رياته يجي بعد مصر حد عنده شعر في ذخل طويل شوية بعد شوية انك في المطار قلنا يدخل مصر قلنا ندخل اي دولة هو رجوع الى بلدي او اذا عاد بلدي حلق ولا انا عشان ارجع الاهل نعم. انظر. انظر السخرية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم نحن. بعض الانظمة تعين على هذا نعم. ان ربما كان صاحب الاحية شدته عليه في الدخول والخروج هذه مخالفات دين الله يا اخي يعني فضيلة الشيخ نحن نتعلم هنا من الحج وتحريم كثير من الأمور في الحج وهي حلال قبل الحج وبعد الحج نعم أنها تدريب من الله سبحانه وتعالى على الطاعات نعم, نعم. ما في خلافها نعم اسمع عطيف إذا مختصر نعم هي معلومة عند كل خلال مسلمين لكن ربما يكون في تعليق بسيط عليه أن عمر رضي الله عنه أرضه انظر لما تستكت تستكمل المسألة في قلب العبد المؤمن عمر لما جاء يقبل الحج حينما استلمه نعم. حينما حدّى عمر بعدنا صلى الله لما جاء عند الحجر, الحجر ويستيمه فلما جاء يستيم الحجر قال والله إني لا ولكن لأني رأيت رأيت رأيت رأيت رأيت لأني رأيت رسول الله لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما استلمتك نعم. هذا حجر ولكن اسمع ثم قال الحمد ثم قال وما لنا وللرمل ما لنا الرمل. وإن الرمل الرمل الصعف إذا جاء الطوف حول البيت يسرع قليلا الثلاث أشوات الأول يسرع فوق المشي يصير ويضبع يكشف كتفه ما لنا وإن الرمل يوري ما لنا من هذا اسمه يقول إنما كنا رأينا به المشركين لما دخلوا قال المشركون على المكة أصابتهم من المذينة قوموا منضعاف أما رأيهم قال رمولوا كمان حيث أخي اسعوا إن الله كثب عليكم بالسعي قال ارملوا وامرهم ان يضبعوا حتى يال المشركون منهم قوة فما زالوا يهابوا الاسلام امر يقول انما كنا رأينا بذلك المشركين ولقد اهلكهم الله انتهى المسألة اين فاذا من هذا اسمع الشيليم في يقول ماذا عمر في الخديمة يقول اي ولكن شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا الاتباع فضيلة على الشيخ السيخ. السيخ. كلام جميل فضيلة الشيخ مختصف. علينا الاتباع فليس لنا أن نتركه أبداً كم نتوطبت خلص كذاكم الله خيرا وبارك الله فيك حلو. وأستأذنك في أن أنتقل إلى فضيلة الشيخ محمد فوزي وفي عجلة سريعة نتحدث عن الحج وأثره في حياة الأفراد والجماعات الحمد لله صل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وأثره على الأفرط أولا الحج يحرق كوامن الشوق إلى الله عز وجل فتسرع النفوس فتقف عند بابه وترطم عند بابه فتسأل الله عز وجل الحج يحرق كوامن الخوف من الله فتفزع النفوس إليه بالسؤال الحد يحرك كوامن الخوف أيضا ويحرك كوامن الرجاء في الله عز وجل الحد يحرك كوامن الفقر إلى الله تبارك وتعالى وكذلك يحرك كوامن الاعتراف بالغنى بالله سبحانه وتعالى أيضا الحج أثره على الأفراد أنه يميت أثر الشهوات فيرجع العبد من الحج كيوم ولدت ولدته أم, أم. يرجع بريئا يرجع بريئا نظيفا نظيفا كذلك أثره على الأفراد أنه ينير القلب حتى يرجع العبد بعد حجه يرى الموانع التي تمنعه رأي العين من السير إلى الله يرى كل مانع يمنعه من السير إلى الله فيراه فكذلك كل معوق للعبد في السير إلى الله عز وجل يكتشفه العبد الذي أنار الله قلبه بعد الحج كذلك يهذب ويؤدب الجوارح نعم فالعينان تذرفان او تذرفان على الصحيح بالبكاء وتقول للقلب الله ضيعتنا على موائد الشهوات ضيعتنا على موائد الفضول ايضا واذا كان ذلك هو اثر الحج في حياة الأفراد فما أصر الحج في عجالة سريعة لأن الوقت قد أزف بنا على حياة الجماعات تمام وهذا في الحقيقة أمر مهم أيضا أنه يذكر الحج يذكر الأمة بريادتها للأمم ويذكر الأمة بقيادتها للبشرية وأنه لا يصلح لقيادة العالم إلا أمة زكاها الله عز وجل وقال كنتم خير أمة أخرجت الناس. وإن لم ينتبه المسلمون لهذا ويأخذوا بالأسباب التي تدفع إلى هذه الرياضة فإن هذا الأمر خيانة لله والرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة المحمدية جديرة بأن تتصدر وأن تقول اسمع معي إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم الواحد يساوي عشر لماذا يساوي عشر لماذا قتالك لماذا؟ بالضبط كذا هذا يقال الآن تنمية البشرية تنمية البشرية أنت تنمي البشرية بإيه؟ بالعزم والقوة الإيمانية نعم. وأن يمتلئ القلب إيمانا وتوكلا وخوفا هذا فليس هناك رجل. تنمية أفضل من الحج نعم. بارك الله فيك فضلات الشيخ وإذ كانت هناك نقطة واحدة أو نقطتان نعم. حتى ننهي هذه الحلقة نعم. لأن الوقت قد أزف أيضا آآ هذا الحج يذكرنا بالجماعة، نعم. فإنها رحمة ثبت عن النبي صلى الله, صلى عليه, وسلم صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فنهيم بكل ولي من ولاك الأمور. أن يجمع الرعية على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله على طاعة صلى الله على طاعة نبيه صلى الله. فإن هذا الجمع هو المنقذ الحقيقي للأمة المحمدية صلى الله على رسولها. ولا أدل على ذلك من اجتماع غدا في عرفات في هذا الموقف المهيب. هذه النقطة وهي الأخير. تفضل. هكذا. هذا الموقف. الذي يقفه المسلمون غدا إن شاء الله بمشيئة تعالى. الله تبارك اللهم وتعالى اللهم تقبل من حجي بيتك الحرام يا رب العالمين هو أحزن موقف يحزن أعداء الله وأسوأ صورة تسوءهم لعنهم الله فهم بماكرهم وخبثهم يجعلون الحج علامة على هزيمته ونصر الإسلام بإذن ونصر الله تعالى وننهي هذه الحلقة بنصرة الإسلام وبهذا الموقف العظيم المهيب يوم عرفه اللهم الحقنا بحجج بيتك الحرام في عامك المقبل إن شاء الله اللهم تقبل من حججك في هذا العام وفي هذا الموقف اللهم آمين في نهاية هذه الحلقة طيب المباركة التي نجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى أشكر الشيخ الفاضل الداعي الإسلامي الفقيه محمد لبيب بارك الله فيك وشكر الله سعيك فضيلة الشيخ وأشكر أيضا فضيلة الشيخ الداعي الإسلامي الشيخ علاء عامر بارك الله فيك ونفع بعلمك فضيلة الشيخ كما لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الداعي الإسلامي وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ محمد فوزي جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم وأود أن ألتقي بكم إن شاء الله في حلقات قادمة أعزائي المشاهدين وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني أيضا إلا أن أشكركم على هذه المتابعة شكرا لكم وبارك الله فيكم وجعلكم أيضا من حجج بيت الله الحرام في العام المقبل إن شاء الله وأذكركم وأذكر نفسي بصيام غدا يوم عرفة حتى يتقبل الله منا ويغفر الله لنا سنة ماضية وسنة قادمة لبيك اللهم لبيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته